الحمد لله أحمده في علاه راجيا رحمته ورضاه عائزا به من صفته أو أن أعصاه شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ونبي المصطفى فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه وبعد في في الله في الحقيقة في سنايا الآيات وقفت مع نفسي آية عجيبة فأسرتها وغلبت عليها حتى بلغت منها اللبن وهي قول الله جل في علاه ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا تقدير الكلام في الايه من حيث الاعراب يقول ان عبد يعني اسم منصوب على الحال يعني حال لما بيجي البلغين يتكلموا فيقولوا ان تقدير الكلام إنك بتقول يعني اتي الرحمن جل وعلا في الاخره حال كونه عبدا فيقول لك استحضر حال العبد فكان ده حال الانسان في الاخره يضربه لنا أو يصوره لنا بمثال بشري عجيب فأنت لو تخيلت الآن رجل في هذه الدنيا كان عبد عند رجل آخر ويقف بين يديه فما بلك إذا كان عبدا عند الله جل وعلا يبكين عزوا لك استخدر الحال ان إنه في الآخرة لا يملك من أمر نفسه شيئا بل لا يملك نفسه أصلا لأنه مملوك إلى غيره عبد ويأتي في الآخرة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه لأنه عبد ويأتي في الآخرة هذا العبد قد أذنب أو أخطأ في حق سيده ومولاه جل في علاه فيتذكر تلك الأخطاء حينها وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة كيف يعلو صوته وهو عبد من هذا الله فهذا تستخدر هذا الحال العجيب كل ما للعبد من حال من انكسار من خضوع لأنه عبد يقف بين يدي الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا وحيد ليس معه أحد لكن الجميلبا هذه الآية قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود الود في لغه العرب بمعنى الصله يعني كان الله عز وجل يقول اه ما تخافش ما تخافش يعني هات يوم القيامة عبد ضعيف بهذه الحال لكن الله جل وعلا سيجعل له صله تلك الصله لأهل الإيمان, الإيمان فالإيمان يصله إلى الله جل وعلا فيأتي يوم القيامة الإيمان يستظل بظله القرآن يستظل بظله السنة يستظل بظله الصلاة الأعمال الصالحة ينجو بها بين يدي الله جل وعلا فكأنه يطمئن قلب الإنسان فهلم ايها أيها الأحبة لنعيش مع تلك الصلة التي تكون سببا في نجاتنا بإذن الله جل في علاه بين يدي الله في الآخرة صلة الإيمان فهلموا لندخل إلى الميدان الآن ميدان الإيمان لنعيش معنا فيه من فرسان فرسان في ميدان الإيمان وموضوعنا في هذه الليلة وميداننا هو من أرق وأحب الميادين قرين القرآن وحبيب المؤمنين ورافع رايتهم حتى يصل بها إلى رب العالمين فهو ميدان الاتباع للحبيب ميدان السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهلموا لنعيش مع فرسان في ميدان السنة وأول شيء أقف معه سريعا طبيعة الميدان لنعرف ما هي طبيعة السنة كلمة جميلة كلمة السنة لكن ما معناها يقول أهل العلم أن معنى كلمة السنة في اللغة بمعنى الطريقة وعظم يقول العادة لكن الأقرب عندي أو الأرجح الطريقة يقول لا تجزعنا من سيرة أنت سرتها فأول أول راض سنة من سلها فأول راض سنة من سنها فأول راض سنة من سنها يعني أول راض بطريقة من سنها ومنه قول الله جل في علا سنة الله في الذين قلوا من قبل أي طريقة الله جل وعلا الماضية التي مضت في عباده وأما تعريفاتها عند أهل العلم فتختلف بحسب نظرة كل إنسان لكن ما يهمنا منها الآن هو أنها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الاعتقاد والعمل هذا خلاصة موضوع السنة أو تعرف إن هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والعمل في الشيء يعني كيف كان اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أصحابه فالذي وافقه في اعتقاده وافقه في عمله هذا الذي اتبع السنة ونجا بين يدي الله والذي ضيعها هو الهالك الذي لا يلومن إلا نفسه بين يدي الله جل في علاه فتلك طبيعة الميدان طبيعة الميدان أن يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير خلف الصحابة رضي الله عنهم فيعتقد كما كانوا يعتقدون ويمتلئ قلبه بالإيمان الذي كان عندهم في القلوب كما أخبر جل في علاه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهل لنرى ما معنا في الميدان من فرسان وفارسنا الأول فارس عجيب امتلأ قلبه بمحبة النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فوافق النبي في اعتقاد ووافقه في عمله الذي يرضي رب العباد جدا في علاه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من, مدينة من مكة إلى المدينة جاء إليها في ديار بن النجار فنزلت به راحلته في المكان الذي حدده العزيز الغفار فبركت في الأرض فقال خلوها فإنها مأمورة فنزل النبي وكل به يحيطون يريدون أن ينال الشرف ينه من شرف أن يكون ضيفهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيد أن أذكى القوم من بينهم كان أبو أيوب رضي الله عنه فارسل الآن فانطلق من بين الصحابة أجمعين حتى اتى إلى رحل النبي الأمين فحاز الرحل والمتاع إلى بيته ثم انتظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع متاعه أو مع رحله ذهبوا يبحثون فلم يجدوه وأبو أيوب مبتسما وقلبه مشرقا فقد نال السعادة فصاح النسان ونادى قال رحلك عندي فأقبل إلى المنزل يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنزل عليه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم فنزل النبي صلى الله عليه, وسلم, صلى الله عليه وسلم في بيتك بيت بسيط من طابقين بينهما كسوة ليفي وبينهما جريد النخيل الذي صنعه وهناك عرش لبيته فقال النبي أبو أيوب اصعد إلى الأعلى يا رسول الله قال بل أنا في الأسفل أرفق بي وبمن يغشاني من أصحابي فنزل النبي فصعد ذاك التقي فجلس مع زوجه فدار في ذهنهم خاطر عجيب ألحى على الذهن وشغله فتصول فيما بينهما قالوا نحن نسير على سقيفه أسفلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يعني نحن الآن أسفل هذا السقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما خطر الخاطر في حالهم انزوا في ركن الجاني في ركن البيت وفي جائبه وجلس حالهم حال عجيبة الله أعلم بها لا أستطيع أن أصفها بكلماتي والخاطر يلح عليهم وأبى الأمر إلا أن يزداد عليهم شدة فقد سقط الإناء من يد أحدهم فاندلق الماء فقام يجريان وما بمعهما من, من لحاف فقاما يصنعان به حاجزا يحول بين الماء وبين النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففقد ليلتهما لم يعرفا للنوم طعما ولم يعرفا للراحه مذهبا فلما جاء الصباح نزل أبو أيوب فقال يا رسول الله لا علوت سقيفة أنت تحتها اصعد إلى الاعلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان يقدم طعامه ويلتبس مواضع يديه التزئر جاء البركة ففي يوم من الايام لم ياكل النبي الطعام فقام أبو أيوب عليه رضي الله عنه يد وجاء إلى حبيبه يسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه ثوما أو بصلة وأنا أكره أو أعافه فقال أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكني أناجي من لا تناجي يعني أناجي الملك جل وعلا أناجي جبريل عليه السلام أناجي من لا تناجي فقال وأنا أكره ما تكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة الجزء الأول من الميدان أن يوافقه في اعتقاده يحب ما يحب ويبغض ما يبغض النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يكون متبوعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يحب المعصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها ولا يمكن أن يكون متبوعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يحب الوحشة لأن النبي يكرهه أو من يحب الخنا لأن النبي يكرهه أو من يحب ما يغضب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لا يمكن أن يكون موافقا للنبي في اعتقاد من يبغض الحجاب لا يمكن أن يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاد وفي طريقة من يبغض شرع الله أو حكمه جل في علاه كيف يكون متبوعا لدين من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم متبوعا لاعتقاده وهو لا يعرف أن يعبد نفسه لله جل في علاه لا يعرف الطريق فلا يمكن ابدا أن يكون ذاك الرفيق لأنه لم يعش ضرب المحبة والإيمان ولم يعش معنى اتباع سنة النبي خير الأنام صلى الله عليه واله وسلم ومعنى أيضا الآن فارس آخر من هؤلاء الفرسان فارسنا فارس أيضا عجيب محب حب للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحبيب جاء يوما حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قرانه فقال يا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال في كم تختم القرآن قال كل يوم قال كل يوم قال نعم قال ذاك كثير هل ختمت في كل, في كل شهر مرة فقال يا رسول الله متعني بشبابي قال يا انا لا اجد قوة على العباده متى اتعبد اذا وهن العظم مني واذا ضعف البدن واذا استعار الراس شيبا متى اتعبد مدعني بشبابي فدعني أتمتع به الآن قال ذاك كثير قال فاختم في الشهر مرتين قال يا رسول الله مدعني بشبابي قال فثلاث فاربعه فما زال به حتى قال اختم في كل ثلاث ولا خير في أقل من في في اقل من ذلك ثم قال يا عبد الله كم تقوم من الليل قال أقوم الليل كله يعني من لحظه اذان من لحظة صلاه العشاء يصلي الى ان يشرق الفجر في كل ليله ويخدم القران في كل يوم شيء عجيب فقال يا عبد الله هذا كثير فهل لا قمت من الليل جزءا فقال يا رسول الله متعني بشبابي الآن استطيع القيام والوقوف بين يدي الرحمن فدعني لأتمتع الآن وابن آيات الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقم من الليل ثلثة شطرة فما زال به حتى قال قم من الليل ثلثي وعبد الله رضي الله عنه يستزيد فلما تحولت الحال وتبدل الشباب شيبة وتبدلت القوة ضعفا وتبدلت الصحة مرضا وسقما قال عبد الله وقد شق عليه الذي كان قال ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام بيد أني لا أستطيع أن أفعلها الآن سألوه لما قال كيف القاه. غدا وقد غيرت ما كان كيف ألقاه وقد تركني أختم القرآن في كل ثلاث فأختمها الآن في أفسر من ذلك كيف القاه لا أستطيع أن أبدل سنة الحبيب رسول الله كيف القاه وقد تركت من الليل والقيام كيف القاه فلم يبدل لأنه ينتظر موعدا يقف فيه أو يجتمع فيه مع النبي بين يدي الرب العلي جل في علاه فهذا الذي ينتظره رضي الله عنه فيعيش عليه فهذه مسألة مهمة كيف الآن يعيش الإنسان وهو يضيع السنة ويبدل أين قيامه للليل أين اتباعه لسنة الحبيب أين تلاوته للقرآن بل أين علمه ومعرفته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الإنسان أن يعيش في رحابها الآن صارت كتب السنة أي بين أيديها كالتلاصم من منا من قرأ البخاري كاملا في مرة أو قرأ مسند الإمام أو قرأ صحيح مسلم فختمه وأتمه أو سنن النساء أو أبي, أو أبي داود أو ابن ماجه أو غيرهم من هؤلاء الأصحاب الأطراب فمن قرأها ليعرف رحابها فقوم لا يقرؤون سنه الحبيب كيف يعيشون في رحابها وكيف يتبعوها قوم لا يعرفون ما شرعه وما بينه ووضحه كيف يعيشون في رحابه بل ونبتت نابتة تريد أن تنحي السنة وتتبع القرآن وخطوة كذبوا في زعمهم بل هم أرادوا تضياء مضيع شرع الرحمن جل في علاه وقديما قال حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم والحديث عند مسلم وغيره بأقوله بمجموع رواياته فيقول الا يوشك رجل متكئ على اريكته شبعان يقول عليكم كتاب الله ما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه قال الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه في لفظه قال ألا إني أمرت ونهيت ووعظت وعاشياء هي في ليست في القرآن هي مثل القرآن او أشد لذلك يقول أهل العلم أن تعلق السنة بالقرآن على ثلاثة أقسام القسم الأول سنة مبينة القرآن يأتي بواقيم الصلاة السنة تأتي بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وإقام الصلاة فهذه مؤكدة لما جاء في القرآن تؤكد ما جاء في القرآن القسم الأول يعني يأتي الشيء بلفظ أو بمعنى مؤكدة لما جاء في القرآن القسم الثاني سنة مبينة فيأتي الإجمال وأقيم الصلاة لكن كيف يصلي كيف يتعبد لله تأتي السنة فتبين صلوا كما رايتموني أصلي فيعرف مواقع الصلاة يعرف عدد الركعات يعرف بيانها وحالها فهذه سنة مبينة والثالثة سنة مستقلة منشئة تاتي بما لم يأتي بالقرآن فيشرع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليسير الناس على ضرب الإيمان وفي الآخرة صاحب السنة له شأن عجيب وحال بين يدي الله جل في علاه حديث عجيب في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما بين أصحابه فيغفي إغفاءة يسيرة ثم يستيقظ متبسما فينظر الصحابة إليه فيقول ألا تسألوني مما أتبسم قالوا من أي شيء تتبسم يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا صورة فتلا قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شريك هو الأوطر قال أتدرون ما الكوسر قال قلنا الله ورسوله أعلم قال نهر في الجنة له ميزابان يصب في حوضي قال وحوضي في الموقف عرضه شهر وطوله شهر يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول يشبه الدائرة من قطر هذه الدائرة شهرا كاملا من كل جانب عدد آليته عدد نجوم السماء ماؤه أحلى من العسل, من العسل أشد بياضا من الثلج أو من اللبن من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا قال وانا فرتكم على الحوض وأنا فرطكم على الحوض أي والسابق السابق الذي يهيئ لنا الحوض فهذا الموعد الذي يلتقي به كل حبيب بحبيبه اذا جاءت الاخره وفلت الدنيا ووقف الجميع بين يدي الله والشمس من الرؤوس دانيه والعرق قد الجب الناس انجاما والنار تزفر من كل مكان غيظا وحمقا على من العصر الرحمن حينها هنالك في هذا الموطن يتمنى الانسان النجاح ويتمنى الصلة التي تنجيه بين يدي الله فينتظر فهنا يلقى الحبيب محبه والمتبع سنته فيلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فاقف على الحوض هناك فينادى بين الأنام هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام فينطلق كل من في الموقف يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء في يومٍ قد بلغ الزمأ من الإنسان مبلغه لا يجد قطرات ماء فيتمنى شربة بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا أدري بأيه ما يفرح هل يفرح بلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتاميل النجاة أم يفرح بتلك القطرات التي تزهم ما في النفس من عطش وظمأ لا أدري ما يفرح فينطلق وينطلق وينطلق, وينطلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيزاد أقوام على قوعة من يدفعون يعني يفاجئ بنفسه وهو ينطلق بمن يقف أمامه ملائكة تدفعه تقول له ارجع ويضرب ويزاد عن الحوض فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يعرف باثار الصلاة أو بآثار الطاعة فيقال لقد غيروا سنتك وبدلوا فإنك لا تدري ما صنعوا بعدك قال فاقول سحقا صحقاً او سحق يعني اما انه يقع عليهم بالهلاك او بالابعاد فانت حضرتك متخيل الامر ان رجل يزاد بعد ما خلص طاق النجاة واوشك ان يصل اليها يحال بينه وبينها هذا عذاب شديد في ذاته تتحطم في هذا الموطن لماذا لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه وسنة النبي بمعناها الواسع ما معناها السنة الظاهرة لا بالمعنى الأعم أن يتبع اعتقاده أن يتبع عمله صلى الله عليه وسلم فحينها يندم من اعتقد اعتقادا باطلا ويندم من عمل عملا باطلا فيزاد من ضيع أمر الله جل وعلا وفرط ويزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحكم شريعة الله جل وعلا ويزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعرف ضرب الله جل وعلا فيزاد عن الحوض وتزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من لم تعرف الزي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرف الحجاب فيزاد عن الحوض سبحان الله موقف عجيب فميداننا أيها الأحبة ميدان النجاة بين يدي الله جل في علاه لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك بالجملة ميداننا ميدان الأحبة الذين يريدون أن يتبعوا السنة اعتقاد وعمل أن يكونوا مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرضوا الله جل في علاه فهذا ميداننا فأين الفرسان السابقون الذين ينتظروا شربة الحوض بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فأين الذين يسعون للنجاة بين يدي الله جل وعلا في الآخرة فهلموا إلى الميدان والموعد الحوض مع النبي عليه الصلاة والسلام وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين